الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب الباب الأول باب ما لا ينصرف وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين وهما أنه يرفع بالدمة وينصب بالفتح. ويخالفه في أمرين وهما أنه لا يمين وأنه يجر بالفتح نحو جاءني أفضل منه ورأيت أفضل منه ومررت بأفضل منه وقال الله تعالى سحينوا بأحسن منها يعملون له ما يشاء من محاريب وتمافير وألحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوم ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يضر فيهما بالكسرة على الأصل إحدى هما أن والثانيه والثانية أن تصحبه الألف واللام تقول مررت بأفضل القوم وبالأفضل وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى والتين والزيتون وما بعدهم وقد لها أربعة معاني وذلك أنه تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه أي يعلم ما أنتم عليه حقا قد نرى تقلب وجهك في السماء وعلى الماضي نحو لقد خلقنا الإنسان الآية وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي ريال والتي للتقريب تختص بالماضي نحو قول المؤذن قد قامت الصلاة أي قد حان وقتها ولذلك يحسن وقوع الماضي موقع الحال إذا كان معه قد كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج أي عازما عليه والتي للتقليل تختص بالمضايعه كقولين قد يصدق الكذوب وقد يعثر الجواب أي ربما صدق الكذوب وربما عثر الجواب والتي للتوقع تختص بالماضي قال سيدويه وأما قد فعل فجواب هل فعل لان السائل ينتظر الجواب اي توقعه وقال الخليل هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر يريد أن الإنسان إذا سال عن فعل أو علم انه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل وإذا كان الخبر مبتدا قال فعل كذا وكذا ولم يأت بقد فاعرفه ثم قلت الثاني ما جمع بالف وتاء مزيدتين كهندات فانه ينصب بالكثره نحو خلق الله السماوات فانفروا سبات بخلاف نحو وكنتم انواطا ورأيت قباطا والحق به اولاده واقول الباب الثاني مما خرج عن الاصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان جمعا لمؤنف نحو من وزينبات او جمعا لمتكر نحو استبلات وحمامات وصواء كان سالما كما نفلنا او ذا تغير كسجدات بخلاف الجين وعرفت بضم الراء وفتحها وسدر بكسر الدال وفتحها. فهذه كلها ترفع بالضمه وتجر بالكسرة على الأصل وتنصب بالكسرة على خلاف الأصل. تقول جاءت الهندات ومررت بالهندات ورأيت الهندات وخلق الله السماوات خلق فعل ماض والله لفظ الجلالة فاعل والسموات مفعول به. والمفعول منصوب وعلامة النصب الكسرة نيابه عن الفتح وقال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه إن الحسنات يذبن السيئات ونظائر ذلك كثيرة وألحق بهذا الجنب ألاته فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحه وإن لم يكن جمع وإنما هو اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه حول على جمع المؤنث كما حمل اولو على جمع المذكر كما سيأتي قال الله تعالى وإن كنا أولاك حمل كنا كان رسمنا وأولاك خبرنا وعلامة نصبه الكسرة ثم قلت الثالث ذو بمعنى صاحب وما أضيف لغير الواء من اب وأخ وحم وهم وثم غير نوم فإنها تعرض بالواء والألف والياء وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتله المضافة إلى غير الواء المتكلم فإننا ترفع بلياء نيابة عن الضمه وتنصر بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالياء نيابة عن الكسره وشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاح تقول جاءني ذي مال ورأيت ذي ومررت بدي مال قال الله تعالى وإن ربك لذي مغفرة وقال تعالى أن كان ذا مال وقال تعالى إلى ذرل ذي ثلاث شعب فوقع ذو في الأول خبرا خبرا لإن ما يفعل وفي الثاني خبرا لكان فنصب بالألف وفي الثالث صفة لذرل فضر بليار لان الصفه تتبع الموصوف واذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي وكان مبنيا على سكون الواو تقول جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة وما بذو قامة وهي لغة قويٍ على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيخربها بالوَال والألف والياء فيقول جاءني ذو قامه ورأيت ذا قامه ومررت بذي قامه الا ان ذلك شاذ والمشهور ما قدمناه وسمع من كلامه لا وذو في السماء عرشهم فذو موصولة بمعنى الذي وما بعدها صلة فلو كانت مغربة لجر دواي القسم والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير رياء المتكلم كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير وقوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين وقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم فوقع الأب في الآية الأولى مرفوع بالابتداء وفي الآية الثانية منصوبا بإنه وفي الآية الثالثة مخفوضا بإله وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياه فلهذا أغلب بالياه والألف والياه وكذا القول في الباقي ولو أضيفت هذه الأسماء الواياه المتكلم كسرت أواخرها لمماسلة الياه وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء تقول هذا ابي ورأيت ابي ومررت بأدي فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو أولاني وقد تقول في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه فالأول كقوله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعدة فيحتمل أخي وجهي حبيبما أن يكون بدلا من هذا فيكون منصوبا، لأن البدل يتبع المبدل، منه فكأنه قال إن أخي والثاني أن يكون خبرا، فيكون مرفوعا وجملة له تسع وتسعون نعجة خبر ثان على الوجه الثاني وهو الخبر على الوجه الأول والثاني كقوله تعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فيحتمل أخي ثلاثة أوجه أحدها أن يكون مرفوعا وذلك من ثلاثة أوجه أحدها أن يكون عطفا على الضمير في أملك فكره الزنخشري وفيه نظر لأن المدارع المدوء بالهمزة لا يرفع لسم الظاهرة لا تقول أقول مجيد فكذلك لا يعطف لسم الظاهر على لسم المرفوع به فإن قل وأيضا وكيف يعطف على الضمير المتصل ولم يوجد تأكيد كما في قوله لقد كنتم أنتم وآباؤكم في بلال مبين قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد الثاني أن يكون عطفا على محل إن وسمه والتقدير وأخي كذلك والثالث أن يكون مبتدا حذف خبره والتقدير وأخي كذلك والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين كما تقول إن زيداً منطلق وعمراً ذاهب وفي الوجه الثالث جملة على جملة كما تقول إن زيدا منطلق وعمر ذاهب الثاني أن يكون منصوبا وذلك من وجهه أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إنا والثاني أن يكون معطوفا على نفسه والثاني أن يكون مخفوضا وذلك من وجه واحد وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس وهذا الوجه لا يجيزه جنهور البصريين لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ثم قلت والافصح في الهان المقشور وأقول الهانو يخالف الأب والأخ والحمى من جهة انها إذا افردت نقصت اواخرها وصارت على حرفين وإذا اضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف تقول هذا أب بحذف اللام واصله أب فإن أضفته قلت هذا أبوك وكذا الباقي وأما المدو فإذا استعمل مفرداً ناقصاً، وإذا أضيف بقية اللغة الفصحى على نقص، تقول هذا هم، هن وهذا همك، فتكون في الإفراد والإضافة على حد سواء. ومن العرب من يستعمله تماماً في حالة الإضافة، فيقول هذا همك، ورأيت هناك، ومررت بهمك. وهي لغة قليلة ولقلتها لم يطلع عليها الفراء ولا أبو القاسم الزجاجي فالدعية أن الأسماء المغربة بالحروف خمسة لا ستة واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه في الكبافة وذلك نحو يد أصلها يد فحذفوا لامها في الافراد وهي الياء وجعلوا الاعراب على ما قبلها فقالوا هذه يد ثم لما أضافوها ابقوها محذوفه اللام قال الله تعالى يد الله فوق ايديهم وقال الله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني وقال تعالى وخذ بيدك ضغفا فأما الآية الأولى سيد فيها مبتدا مرفوع بالضم والله مضاف إليه مخصوب بالكسره وفوق ظرف مكان منصوب بالفتحه وهو متعلق بمحذوف هو الخبر أي كائمة فوق أيديه وأيديه مضاف ومضاف إليه ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة وأن التكسير يرد الأشياء إلى أصلها وأن الآية الثالثة فاللام بالة على قسم مقدر أي والله إن وتسمى اللام المذنة والمؤقتة لأنها أذنت بالقسم ووقت الجواب له وإن حرف شرط وبسطة فعل ماض وفاعل وإليه جار ومجرور متعلق ببسطه ويدك مسعول به ومضاف اليه واللا مهم لتقتلني الله التعليل وهي حرف جر والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جوازة لا بها نفسها خلافا بالكوفيين وأن المضمره والفعل في تأويل مصدر مخفوض باللام أي للقتل وما نافية وأنا اسمها انقدرك إجازية وهو الظاهر ومبتدا ان قدرت كميه والباء زائدة فلا تتعلق بشيء وكذا جميع حروف الجر الزائده باسط خبر ما فيكون في موضع نصب او خبر المبتدا فيكون في موضع رفع والجمله جواب القسم فلا محل لها من الاعراب وهي بالة على جواب الشرط المحذوف والتقدير والله ما أنا بباسط ودي إليك لأقتلك ان بصدت إلي ودك لتقتلني فما أنا بباسط ودي إليك لأقتلني وأما الآية الثالثة فواضحة والضغف قبضة من حشيش محترقه الركب باليابس ثم قلت الرابع المسمى كالزيدان والهندان فإنه يرفع بالالف ويدر وينصب باللاء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وأقول الباب الرابع مما خرج عن الأصل المسمى وهو كل اسم دار على اثنين وكان اختصارا للمتعاطفين وذلك نحو الزيبان والهندان إذ كل منهما دال على اثنين والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند كما قال الحجاج إما لله محمد في ومحمد في يوم ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهيه منهم للتطويل والتكرار وحكم هذا الباب أن يرفع بالالف نيابه عن الضمه وأن يجر وينصب بالواء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابه عن الكسرة والفتحه نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وكذلك تقول في الهمدان وانما مثلت بالزيدان والهمدان ليعلن أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء بخلاف جمعهما السالم ومن شواهد الرسع قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أن الله عليهم قال فعل ما ورجلان فاعل والفاعل مرفوع وعلامة الرفع هنا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ومعمول يخافون محذوف أي يخافون الله أن عمل الله عليهما تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان والمعنى قال رجلان موصفان بأنهما من الذين يخافون وبأنهما عمل الله عليهما بالإيمان وتحتمل أن تكون دعائية مثلها في قولك جاءني زيد رحمه الله فتكون معطربة بين القول والمقول ولا موضع عليها كسائر الجمل معطربة ومثله في الأقراض بالدعاء قول الشاعر ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان ومن شواهد الجر قوله تعالى لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم فقضاهن سبع سماوات في يومين قد كان لكم ايه في فئتين ومثال النصب قوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلنا ربنا منادى مضاف حذف قبله حرص والتقدير يا ربنا وأرى فعل مدعاء ولا تقل فعل أمر تعددا والفاعل مستتر ونا مسعور أولا وللذين مفعول ثاني وعلامه نصبه الياء وما بعده صله وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالالف في قوله تعالى إن هذين لساحران وفي هذا الموضع قراءات احداها هذه وهي تشديد النون من, من ان وهذين بالياء وهي قراءة أبي عمرو وهي جارية على سنن فان فإن إن تنصب الاسم وترفع الخبر وما غير اسمها فيجب نصله بالياء لأنه مسن وساحران خبرها فرفعه بالألف والثانية إن بالتخفيف هذان بالألف وتوجيههما أن الأصل إن هذين فخففت إن بحذف النون الثانية وأهملا كما هو الأكثر فيها إذا خففت وارتفع ما بعدها بالابتداء. فجئ بالألف ونظره أنك تقول إن زيدا قائم فإذا خففت فالأفصح أن تقول إن زيد لقائم على الابتداء والخبر قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ والثالثة إن بالتشديد هذا بالألف وهي مشكلة لأن إن المشددة يجب إعمالها فكان الظاهر الاتيان بالياء كما في الكراءة الأولى وقد أجيب عليها بأوجه أحدها أن لغة بالحارف بن كعب وخفعم وجبيد وكنانه وآخرين استعمال المسمى بالالف دائماً تقول جاء الزيبان ورأيت الزيبان ومررت بالزيبان قال تزيد منا بين اذناه طعنة وقال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها فهذا مثال مجيء منصوب بالألف وذاك مثال مجيء المجرور بالألف أن إن بمعنى نعم مثلها فيما حكي أن رجلا سأل ابن الزبير شيئا فلم يعطي فقال لعن الله ما قتم حملتني اليك فقال ان وراكبها أي نعم ولعن الله راكبها وان التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا كما أن نعم كذلك فهذان مبتدأ مرفوع بالألف وساحران خبر لمبتدأ محذوف أي لهما ساحران والجملة خبر هذان ولا يكون لساحران خبر هذان لأن لا الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ والثالث أن الأصل إنه هذان لهما ساحران فالهاء ضمير الشأن وما بعدها مبتدأ وخبر والجملة في موضع رفع على أنها خبر إما إن ثم حدث المبتدأ وهو كثير وحدث ضمير الشأن كما حدث من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ومن قول بعض العرب إن بك زيد مأخوذ الرابع أنه لما سمي هذا اجتمع ألفان ألف هذا وألف التسمية فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء والتقاء الساكنين فمن قدر المحذوفة ألف هذا والباقية ألف التسمية قلبها في الجر والنصب واحد، ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها والخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا جئ كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه واختار هذا القول الامام قتل الدين ابو العباس احمد بن تيميه رحمه الله تعالى وزعن ان بناء المثنى اذا كان مفرده مبنيا افصح من اعرابه قال وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق محاكم ثم اعترض على نفسه بامره احدهما أن السبعة أجمعه على الياء في قوله تعالى إحدى ابنتين هاتون مع أما هاتين تسمية هذا وهو مبني والثاني أن الذي مبني وقد قالوا في تسميته اللذين في الجر والنصب وهي لغة القرآن كقوله تعالى ربنا أرم اللذين أظلانا وأجاب عن الاول بأنه إنما جاء هاتين دليا على لغة الإعراب لمناسبة النتية قال فالإعراب هما أفصح من البناء لأجل المناسبة كما أن البناء في إن هذان لساحران أفصح من الاعراب لمناسبة الألف في هذان للألف في ساحران وأجاب عن الثاني بالفرق بين اللذان وهذان بأن اللذان تثنية اسم ثلاثي فهو شبيه بالزيبان وهاذان تثنية اسم على حرفين فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف قال رحمه الله تعالى وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ ان هذا لحنا وان عثمان رضي الله عنه قال ان في المصحف لحنا وستقيمه العرب بالسنتها وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصارعون إلى إنكار ابن المنكرات فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته؟ والثاني أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف والثالث أن الاحتجاج بأن العرب ستطمه بألس غير مستقيم لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي والرابع أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالهاء على لغه الأنصار فمنعوه من ذلك فرافعوه الى عثمان رضي الله عنهم وامرهم ان يكتبوه بالتاء على لغه قريش ولما بلغ عمر رضي الله عنه ان ابن مسعود رضي الله عنه قرأ عبد حليم على لغه زيد ان ذلك عليه وقال اقر الناس بلهجه قريش فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتين ولم ينزله بلغة هذين انتهى كلامه الملخص وقال المهدوي في شرح وما عن عائشة رضي الله عنها من قولها إن في القرآن لحنا ستقيم العرب بألسنتها لم يصح ولم يوجد في القرآن العظيم حرص واحد إلا وله وجه صحيح في العربية وقد قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والقران محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان انتهى انتهى الوجه الأول